بسم الله الرحمن الرحيم عم يتسالون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا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 لنخرج به حبا ونباتا وجناتنا الفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت بوابا وصيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مابا لبثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا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 فمن شيء اتخذ إلى ربه مابا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المر أما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه قلوب يومئذ واجفه أبصارها خاشعه يقولون أئنا لمردودون في الحافره أئذا كنا عظاما ناخره قالوا تلك إذا كرة خاسره فإنما هي زجرة واحده فإذا هم بالساهره هل أتيك حديث موسى إذ ناديه ربه بالواد المقدس طويم اذهب إلى فرعون إنه طغي فقل هل لك إلى أن تزكي وأهديك إلى ربك فتخشي فاريه الآية الكبرى فكذب وعصي ثم أدبر يسعي فحشر فنادي فقال أنا ربكم لعلي فأخذه الله نكال الآخرة ولولي إن في ذلك لعبرة لمن يخشي أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعيها والجبال أرسيها متاعا لكم وليا عامكم فإذا أتي الطومة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعي وبرزت الجحيم لمن يري فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي الماوي وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوِيَ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوِيَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّنَ مُرْسِهَا فِي مَأْتِ مِنْ ذِكْرِهَا إلَى رَبِّكَ مُنْتَهِيَهَا إِنَّمَا منذر من يخشيها كَأَنَّهُمْ يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أَوْ ضحيها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولي أنجيب أهل عمي. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولي أنجي. أهل عمي وما يدريك لعله يزكي أو يذكر فتنفعه الذكر أما من استغني فأنت له تصدي وما عليك ألا يزكي وأما من جئك يسعي وهو يخشي فأنت عنه تلهي كلا إنها تذكره فمن شيء ذكره في صحف مكرمه مرفوعة مطهره بأيدي سفره كرام برره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 وَزَيْتُونٌ وَنَخْلٌ وَحَدَائِقُ غُلْبًا وَفَاكِهَةٌ وَأَبًّا مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنعَامِكُمْ فَإِذَا جِئَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفره ضاحكة مستبشره ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قتره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 وإذا الموهودة سولت وإذا الموهودة سولت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت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 لِي قُوَّةٌ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٌ مُطَاعٌ ثُمَّ أَمِينٌ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنٍّ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شئ منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء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 إنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك في أي صورة ما شيء ركبك كلا بد تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين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 أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الله أكبر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 ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلي عليه آياتنا قال أساطير الأولين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 كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرِيرِ لَفِي عِلِّيِّينَ وَمَا أَدَرَيْكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مرقون يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نعيم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 أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضلون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء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 إنسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا واما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلي سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بل إن ربه كان به بصيرا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 واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود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 ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب, جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز العظيم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 والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ بسم الله الرحمن الرحيم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 إن دافق يخرج من دين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادد يوم تبل السرائل فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع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 سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوي بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي والذي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 سيذكر من يخشي ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيي قد أفلح من تزكي وذكر اسم ربه فصلي بد تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى ان هذا لفي الصحف الاولي صحف ابراهيم وموسى الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم هل أتيك حديث الغاشيه بسم الله الرحمن الرحيم هل أتيك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه عاملة ناصبه تصلي نارا حاميه تسقي من عين نانيه ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمه لسعيها راضيه في جنة عاليه لا تسمع فيها لاغيه فيها عين جاريه فيها سرر مرفوعه وأكواب موضوعه ونمارق مصفوفه وزرابي مبثوثه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 إلا من تولي وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر بسم الله الرحمن الرحيم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 أوَتَادِ الَّذِينَ طَغَوا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُ فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهُمْ رَبُّكَ سُوَطَ عذابٍ إِنَّ رَبَكَ لَبِلْمِرْصَدٍ فَأَمْلِ إِنْسَانٌ إِذَا مَبَتَ لَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن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 وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر إنسان وأني له الذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنه ارجعي إلى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد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 وَلِسَانٍ وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُمُ النَّجْدَيْنِ فَلَقَدْ حَمَلَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَى كَمَ الْعَقَبَةِ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ او مسكينا ذا متربه ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحم اولئك اصحاب الميمنه والذين كفروا باياتنا هم اصحاب المشم عليهم نار موصده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما سويها فألهمها فجورها وتقويها قد أفلح من زكيها وقد خيب من دسيها كذب الثمود بطغويها اذ بعث اشقيها فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقيها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها ولا يخاف عقبيها الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشي والنهار إذا تجلي بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشي والنهار إذا تجلي وما خلق الذكر ولنثي إن سعيكم لشتي فأما من أعطي واتقي وصدق بالحسن فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغني وكذب بالحسن فسنيسره للعسر، وما يغني عنه ماله إذا تردي إن علينا للهدي وإن لنا للآخرة والقولي فأنذرتكم نارا تلظي لا يصلها إلا الأشق الذي كذب وتولي وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكي وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى اللَّهُ أَكْبَر بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ما ودعك ربك وما قلي بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلي ولل آخرة خير لك من الأول ولسوف يعطيك ربك فترضي ألم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فأغني فأما اليتيم فلا تقهر وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اللَّهُ أَكْبَر بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا, إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب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 انسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق ال... انسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا ان الانسان ليطغي الرئه استغن ان الى ربك الرجع ارايت الذي ينهي عبدا إذا صلي أرأيت إن كان على الهدي أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يري كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصيه ناصية كاذبة خاطيه فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُو الزَّبَانِيَةَ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ اللَّهُ أَكْبَرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أدرىك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إننا أنزلناه في ليلة القدر وما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 لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينه رسول من الله يتلو صحفا مطهره فيها كتب قيمه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 ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك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 يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحام فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود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 وإنه لحب الخير لشديد أَفَلَا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبيد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم القارعه مَا الْقَارِعِهِ وَمَا أَدَرَيْكَ مَا الْقَارِعِهِ بسم الله الرحمن الرحيم القارعه ما القارعه وَمَا دريك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضيه وأما من خفت موازينه فأمه هاويه وَمَا أَدَرِيكَ مَا هِيَهَ نَارٌ حَامِيِّهِ الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألهيكم التكاثر حتى زرتم المقابر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 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه لمزه بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمه وما أدريك ما الحطمه نار الله الموقده التي تطلع على لفده التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصده في عمد ممدده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ؟ بسم الله الرحمن الرحيم أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٌ وَأَرْسَلَ عَلَيْهُمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ لَتَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيلٌ فَجَعَلَهُمْ كَعُصْفٍ مَّا كُولٌ الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش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 إنا أعطيناك الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانيك إن شانئك هو لبتر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون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 ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم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 بسم الله الرحمن الرحيم تبت يد أبي لهب وتب بسم الله الرحمن الرحيم تبت يد أبي لهب وتب ما أغني عنه ماله وما كسب سيصلي نارا ذات لهب وامراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كف أنحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق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 من الجنة والناس